إثنان، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم لون حرف الألف هذه أمي، هذه أمي ناص. أم، هذه أمي، هذه أمي عائشة